121. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 122. ومن الناس من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 اهَ سَمِيٌّ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وسخر الشمس والقمر؟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 وجاذن عن والده شيئا اخشوا يوما لا ييدي والد عن ولده ولا حول ولا قوه الا بجاذن عن والده شيئا ان وعد الله حق ان وعد الله حق فلا تغرن نكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور. فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور. إن الله عدّه.